ع ن ب د ا ي ة أ م ر ا ل ص د ع ب ا ل د ع و ة و ق ص ة إ س ل ا م ح م ز ة رضي الله عن ه وما ص ا ح ب ا ل د ع و ة من ت ع ن ّ ت الكفار و ح ر ب ه م للرسول صلى الله عليه وسلم و ق ص ة إ س ل ا م ع م ر ر ض ي الله عن ه ف م ع ا ل م ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك امر ب أ ن يصدع ب ا ل د ع و ة فاصدع بما تؤمر ا ل آ ن مطلوب ليس فقط أ ق ا ر ب ه الذي نحو ا ل ي ه ا ل آ ن لازم يعلن ا ل د ع و ة للناس فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صباح ذات يوم صعد على جبل أ ب ي قبيس جبل أ ب ي قبيس هو الجبل المباشر قرب ا ل ك ع ب ة الذي عليه القصر ا ل آ ن هذا جبل أ ب ي قبيس فجبل ابو ق ب ي س قريب جدا من ا ل ك ع ب ة وقرب نواديهم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل والجبل يغطي ما وراءه يعني اللي في ا ل م ك ة اللي عند ا ل ك ع ب ة ما يرى ماذا وراء الجبل فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل و ب د أ يصرخ وصباحا وصباحا وهي ص ر خ ة انذار عند الصباح ص ر خ ة الانذار في الصباح يقول و ن و صباحا ا ل ن ا س سمعت الصراخ من الذي ينادي قال و الصادق ا الامين الناس بدات تصرخ اكيد في شيء هذا الصادق الامين ما لم يفعلها من قبل ولا يكذب ابدا ا ذ ا في شيء فتجمعت قريش عند جبل ابي قبيس فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بهم قال ر أ ي ت م ان اخبرتكم ان جيشا مصدحكم من خلف هذا الجبل اكنتم مصدقين اذا اخبرتكم ان هناك جيش س ي أ ت ي ك م من وراء هذا الجبل هل تصدقون قالوا نعم ما عهدنا عليك كذبا قط ما امرنا علمنا انك تكذب لم تكذب ابدا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب اليم و ب د أ يخبرهم انه رسول الله هنا عمه عبد ا ل ع ز ة الذي سمي فيما بعد بابي لهب قال تبا لك أ ه ل ي هذا جمعتنا تاركين أ ش غ ا ل ن ا عشان ت ج ي ن ا تقولنا ل ه ا ل ك ل م ت ي ن تبا لك فهنا انصرف الناس ب د أ يصرفه أبو, ابو لهب اذهبوا اذهبوا انصرفوا فانصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم صرفهم من صرفهم عمه فنزلت ا ل آ ي ا ت تبت يدا ابي لهب وتب ما أ غ ن ى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب و ا م ر أ ت ه ح م ا ل ة الحطب في جيدها حبل من مسد كانت زوجته ز و ج ة أ ب ي لهب كانت ت أ خ ذ الحطب الذي فيه الشوك وترى أ ي ن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتضع فيه الخشب الذي فيه الشوك عشان يدوس على الشوك يؤذيه و ا م ر أ ت ه ح م ا ل ة الحطب في جيدها في عنقها حبل من مسد حبل من نار عذابا لها على ما كانت تفعل بالنبي صلى الله عليه و سلم النبي صلى الله عليه و سلم امر بان ينذر عشيرته الاقربين فجمع اقاربه جمع اقاربه بني عبد المطلب فاجتمع عنده في البيت فاراد ان يتكلم فقبل ان يتكلم تكلم ابو لهب قال يا محمد إ ن كنت قد جمعتنا لتحدثنا ب أ م ر دينك فلا تتحدث ما نريد ن س م ع فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف إ ن الجو غير مهيا فسكت ثم أ ن ه بعد ف ت ر ة دعاهم م ر ة أ خ ر ى من دون أ ب ي لهب وعمل لهم ع ز ي م ة و ب د أ يخطب فيهم بعد ا ل أ ك ل بعد الطعام بعدما أ ك ر م ه م ب د أ يخطب فيهم فبدأ يناديهم واحد واحد حتى تكلم م عماته ع يا صفي ة ا بنت عبد المطلب لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا يا فلان لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا هكذا ينذرهم واحد واحد أ ن ا لن أ ن ق ذ ك م أ ن ت ت ن ق ذ و ا أ ن ف س ك م يا ف ا ط م ة بنت محمد ساليني ما شئت من مالي لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا ف أ ن ذ ر ه م واحد واحد أ خ ب ر ه م ب أ م ر دينه فمنهم من دخل في ا ل إ س ل ا م ومنهم من لم يدخل في ا ل إ س ل ا م فمن الذين دخلوا في ا ل إ س ل ا م ص ف ي ة ع م ة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب أ م الزبير بن العوام النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا استمر في دعوته ب د أ يدخل في الدين الفقراء يدخل في الدين الفقراء والضعفاء أ ك ث ر من ا ل أ غ ن ي ا ء بدوا أ يدخلون في دين الله عز وجل فمن الذين دخلوا في الدين ياسر وزوجته س م ي ة و ابنه عمار و كانوا من الضعفاء لكنهم دخلوا في دين الله و كذلك خباب ا بن ا ل أ ر د و بلال رضي الله عنهم اجمعين و صهيب الرومي و عامر بن ف ه ي ر ة و عبد الله بن مسعود ه ذ ا م ج م و ع ة من ا ل ص ح ا ب ة واحد و ا ل آ خ ر ب د أ يدخلون لكنهم كانوا كلهم من الضعفاء إ م ا بعضهم عبيد ر ق ا ء وبعضهم كانوا أ ح ر ا ر لكن ليس لهم عصبه و ليس لهم ح م ا ي ة فكان هؤلاء الذين دخلوا في ا ل إ س ل ا م أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه لما أ س ل م أ ر ا د أ ن يصدع ب ا ل د ع و ة وكانت قريش بدات م ن ع تمنع نشر هذه ا ل د ع و ة ف أ ب و بكر الصديق أ ص ر أ ن يعلن د ع و ة الله عز وجل فذهب إ ل ى المسجد عند بيت الله الحرام و أ خ ذ ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن بصوت عالي فضربته قريش ضربوه ضربا شديدا مع أ ن ه كان سيدا من س ا د ة طريف لكنه ما م صبر و ا فضربوه ضربا شديدا حتى أ ن ه م أ د م و ه أ د م و ه حتى سال الدم على وجهه ما يستطيع الواحد من ك ث ر ة الدم يعرف أ ي ن وجهه من قفاه من ك ث ر ة الدم الذي نزل منه كذلك ممن صدع ب ا ل د ع و ة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رجلا ضعيفا نحيلا يصفونه يقول كان الناس يضحكون عليه من, من نحافته من د ق ة ساقيه حتى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في ا ل م د ي ن ة فيما بعد كان عبد الله بن مسعود يصعد على نخله فانكشف ساقه ب ي ن ت رجله ن ح ي ل ة جدا ف ا ل ص ح ا ب ة اللي جالسين دائما يضحكون من ن ح ا ل ت ه من د ق ة ساقيه يعني هكذا كان نحيلا ان الناس تضحك عليهم من نحالته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتضحكون من نحالته من د ق ة ساقيه فوالله لقدما ابن مسعود في الميزان اثقل من جبل و احد رضي الله عنه فايضا كان ممن صدع ب ا ل د ع و ة و ق ر أ س و ر ة الرحمن جلس عند ا ل ك ع ب ة واخذ يرفع صوته ب س و ر ة الرحمن فاجتمعت عليه قريش بدات تضربه وهو يكمل وظلوا ي ض ر ب و ن يريدون ي س ك ت و ن وهو مصمم الى ان اكمل كل ا ل س و ر ة وهم يضربونه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بنفسك قال يا رسول الله ان شئت اعدتها غدا تريدني م ر ة ث ا ن ي ة اقراها في اليوم التالي قال لا لا كافي فرص هكذا كان حماسهم ل د ع و ة الله عز وجل هكذا تغلغل ا ل إ ي م ا ن في نفوسهم لما زاد ا ل أ م ر وشتد ا على قريش بدو ي ض ا ي ق و ن من هذا الذي يسفه آ ل ه ت ه م ويسفه أ ح ل ا م ه م ويقول لستم على شيء ا شتد عليهم ا ل أ م ر فبدو ا يسلون أ نفسهم من الذي يحمي محمد فوجدوا أ ن الذي يحمي ه أ س ا س ا هو أ ب و طالب فجاو الى إ أ ب ي طالب جاو الى إ أ ب ي طالب قالوا يا ابا طالب هذا ابن أ خ ي ك اذانه وهو في جوارك وهو في حمايتك فاما ان تتركه تدعه لنا نحن نتصرف وياه وتترك جواره ما ت ت د خ ل أ و تسكته يا يسكت يا تدعنا نتصرف معه فقال ل ا هذا ابن أ خ ي وما أ ح د يمسه ورفضه استمر النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل د ع و ة في ح م ا ي ة عمه و ح م ا ي ة بني عبد المطلب فهنا اشتدت قريش ما استطاعوا يصبرون فجاءوا م ر ة أ خ ر ى إ ل ى أ ب ي طالب قالوا ما عدنا نصبر هذا يسبنا ويسب آ ب ا ئ ن ا ويقولون ما كان على شيء ويسب الهتنا ما نستطيع نصبر على هذا لا تجعل ف ت ن ة تجري بيننا ف أ س ك ت بني ابن أ خ ي ك هنا لما ر أ ى أ ب و طالب أ ن ا ل أ م ر سيتحول إ ل ى فتنه بين بني عبد المطلب وبين باقي قريش جمع بني عبد المطلب وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن اخي إ ن قومك اشتكوا عليك فنحن نريد حل هذه ا ل ق ض ي ة نريد أ ن نتصرف يا تسكت عنهم يا نعمل شيء يعني ما يجوز أ ن تستمر ا ل م س أ ل ة ه وتحدث فتنه فقال في قولته ا ل م ش ه و ر ة في ر و ا ي ي ق انها ل أ ضعيفه ة ويقال أ ن ا ص ح ي ح ة على كل حال ا ل س ي ر ة لا تعامل م ع ا م ل ة الحديث ل أ ن ليس لنا مصدر آ خ ر غير ذلك فقال والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أ ن أ د ع ى هذا ا ل أ م ر ما تركته حتى يفصل الله بيننا فلما ر أ ى أ ب و طالب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على دعوته قال والله لا نسلمك أ ب د ا ما نتركك نحميك بني عبد المطلب الجالسين كانت فيهم ن خ و ة العرب هذه قالوا وان سبيت الهتنا نحن دافع عنك فيهم ا ل ن خ و ة ا ل ح م ي ة أ خ ذ ت ه م العصبيه ة أ خ ذ ت م قالوا قل ما ش ئ نحن ندافع ع ن ه ولو كنت على غير ديننا فكانت هذه مصدر ق و ة النبي صلى الله عليه وسلم في صدعه ب ا ل د ع و ة ف أ خ ذ النبي صلى الله عليه و سلم يصدع ب ا ل د ع و ة في الجموع و في الحجيج و في ا ل أ ف ر ا د بين الناس يتكلم بدون تردد فعندها قريش ما صبرت ما صبرت ف ب د أ و ا يضايقون النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاءوا م ر ة ث ا ل ث ة إ ل ى أ ب ي طالب بعرض غريب بعرض غريب اختاروا شاب من شباب قريش اسمه عمار بن الوليد وكان شابا له مكانه ووجاهه ونسب وشرف ومال وكان وسيما جدا فجاءوا الى أ ب ي طالب قالوا يا أ ب ا طالب احنا ما عدنا نصبر على ابن اخيك فعندنا عرضنا عرضه عليك خذ عمار بن الوليد واعتبره ابنك خلاص يكون عندك ويعتبره ابنك وينسبه اليك وتسلمنا محمد ب د ا ل ه ن ت ص ر ف معه الله يا امركم عجيب تعطوني ابنكم وربي ه واعطيكم ابني تدبحون ايش هذا ا ل ا ر ض فرفض هذا ا ل ا ر ض ما عرفت ف ر ي ش ماذا تفعل عندها ب د أ امرين الامر الاول قالوا د ع و ن ا نناقش محمد يمكن احنا بالحوار بالتفاهم ننتهي معه الى شيء واذا ما نفع نواجه يسير ي ب ن ن الصدام وبين ا فقالوا من يناقشه ف أ ر س ل و ا له الوليد ا بن ا ل م غ ي ر ة وقيل ع ت ب ة ا بن ربيعه المهم ا ل ر و ا ي ة ا ل م ش ه و ر ة عن الوليد ا بن ا ل م غ ي ر ة أ ن ه ذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس قال يا محمد ما هذا ا ل أ م ر الذي جئت به فرقت قومنا وسفهت اباءنا وسببت آ ل ه ت ن ا ف إ ن كان هذا ا ل أ م ر الذي يصيبك أ م ر يحتاج إ ل ى طب يصيبك شيء مريض جعلنا لك من ا ل أ م و ا ل ما ن أ ت ي ك به ب أ ح س ن ا ل أ ط ب ا ء فيشفيك و إ ن كنت تقصد من وراء هذا ا ل أ م ر المال الفلوس نجمع لك من ا ل أ م و ا ل حتى تكون أ غ ن ا ن ا والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوار جالسين عند ا ل ك ع ب ة الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم س أ ك ت يسمع كلام تافه لكن يسمع هكذا أ د ب ا ل س م ا ء أ ن الواحد يسمع حتى لو كان الكلام تافه لكن يسمع قال و إ ن كنت تريد الشرف سودناك علينا نعتبرك سيد م ك ة وتنتهي ا ل ق ض ي ة و إ ن كنت تريد الملك ملكناك علينا خليك ملك م ك ة مستعدين يعطونا اي شيء بس تنتهي ا ل ق ض ي ة و إ ن كنت تريد النساء زوجناك من تشاء من نسائنا اختار بس لكن انتهي خلصنا من هذه ا ل م ص ي ب ة التي جاءت علينا هكذا وصل بهم الضيق من هذه ا ل د ع و ة ا ل ن ا ش ئ ة التي ب د أ ت تنتشر فلما انتهى قال ل افراغت غ ت قال لا نعم قال فاسمع منه الان د و ر ي انت تكلمت انا سمعتك الى ان ان ت ه ي ت شوف أدب الحوار ادب ما هو كل ش و ي ة م ق ا ط ع ة ا ل أ د ب أ ن تسمع الى أ ن ينتهي ثم واحد أما يتكلم ا ل آ خ ر يسمع إ ل ى أ ن ينتهي قال انتهيت فراغت قال نعم قال فاسمع مني قال نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أ ن ق ر أ آ ي ا ت فصلت س و ر ة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ ي ا ت ه ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون واستمر يتلو ا ل آ ي ا ت حتى وصل إ ل ى قوله تعالى ف إ ن اعرضوا فقل أ ن ذ ر ت ك م ص ا ئ ق ة مثل ص ا ئ ق ة عاد ي وثمود هنا فزع الوليد فزع شديد وقام من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يسكته قال ن ا شتك الله ناشتك و ل ر ح م ة ن ا ش ك الله ا ل ر ح من ة م الخوف أ ن تنزل عليهم ص ا ع ق ة مثل ص ا ع ق ة عاد و ث م و ت ثم رجع وجلس مكانه ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل ا ل آ ي ا ت حتى وصل إ ل ى ا ل س ج د ة موضع ا ل س ج د ة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال هذا ما عندي ما قال لا ولا نقاش ولا شيء ولا فقط ق ر آ ن فقط ي ق ر أ عليه ا ل ق ر آ ن هذا إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن هذا سحر ا ل ق ر آ ن الوليد قام من مكانه مدهوش من الكلام اللي سمع ه اول م ر ة هكذا يسمع ا ل ق ر آ ن بدون تشويش بدون مقاطعات وسماع من يريد ان يسمع فقام ورجع الى قريش في دار ا ل ن د و ة كانوا مجتمعين هم ارسلوه اول ما دخل عليهم هكذا مندهش مسحور مما سمع من كلام بيان عجيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان من البيان لسحر ة الكلام الفصيح فيه سحر فما بالك ب ا ل ق ر آ ن فسحر الرجل ب ا ل ق ر آ ن الكريم فدخل على قريش اول ما ر أ و ه قالوا والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به جاء يتغير الرجال مخبوص ماذا أ ص ا ب ه فجلس إ ل ي ه م قالوا إ ي ش وراءك قال سمعت كلاما والله ما سمعت مثله قط وقال قولته ا ل م ش ه و ر ة إ ن لقوله ل ح ل ا و ة كلام حلو إ ن لقوله ل ح ل ا و ة و إ ن عليه ل ط ل ا و ة و إ ن أ ع ل ا ه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه كلام لا يستطيع احد ان يعلو عليه وكان العرب اعجازهم في اللغه شوفوا سبحان الله كل نبي قوم مشهورين بشيء الله سبحانه وتعالى يرسلهم م ع ج ز ة من نوع ما هم مشهورين فيه عيسى عليه السلام كانوا قوم مشهورين بالطب فكانت معجزاته من هذا النوع شفاء الابرص والاعمى واحياء الموتى لانهم كانوا مشهورين بالطب موسى عليه السلام كان ق و ى مشهورين فرعون و ق و ى مشهورين بالسحر فكانت معجزاته من هذا النوع قلب العصا الى ح ي ة وان تلمع يده بيضاء للناظرين ك أ ن ه ا الشمس وامثال ذلك ك ا ن ه سحر ف ت أ ت ي ا ل م ع ج ز ة من جنس ما هم مشهورين فيه العرب ما عندهم هذه الاشياء الذي عندهم ويتنافسون عليه هو ا ل ل غ ة وما كان في البشر والى اليوم ليس في البشر احد عندهم ل غ ة ك ل غ ة العرب فجاء الاعجاز من ج ن س ما هم متمكنين منا ما جاءهم شيء يعرفونه, شي يعرفونه فهنا قالوا يا ابا الوليد اصبات ترك دينك قال لا ما صبات لكن والله ما سمعت مثل هذا الكلام قط قالوا هذا شعر قال والله ما, أحدكم ما فيكم أ ح د من الجالسين يعرف الشعر كما أ ع ر ف ه أ ن ا أعرف اعرف ل ش و أ ع ر ل غ ة العرب ليس بالشعر هذا ما هو شعر قالوا إ ذ ن كاهن قال انا اعرف ا ل ك ه ن ة و أ ع ر ف تمتمتهم و أ ع ر ف نيرانهم و أ ع ر ف أ م و ر ه م والله ليس فيه من أ م ر ا ل ك ه ن ة شيء قالوا مجنون قال أ ن ا أ ع ر ف الجنون و أ ع ر ف الصرع و أ ع ر ف حركات ه م ح ر ك المجنون ت ا و حركات المصروع ليس فيه من أ م ر ه م شيء قالوا إ ذ ا ساحر قال أ ن ا أ ع ر ف السحر و أ ع ر ف ا ل س ح ر ة و أ ع ر ف ربطهم و نفثهم ليس فيه من أ م ر ه م شيء قالوا حيرتنا إ ي ش نقول قال يا قوم تطيعوني قالوا قل قالوا يا قوم أ خ ي ر ك م بين أ م ر ي ن قالوا ما هما قال ا ل أ م ر ا ل أ و ل تتبعونه ف إ ن كلامه الحق قالوا سحرت ما نترك ديننا قال ف إ ن أ ب ي ت م تختارون ا ل أ م ر الثاني قالوا ما هو قالوا اتركوه اتركوه خلوا بينه وبين الناس خلوا يدعو إ ذ ا ظهر على الناس فعزه عزكم وشرفه شرفكم إ ذ ا انتصر على الناس هو من قريش فالفخر لكم و إ ن قتلوه فهو ما تريدون حكيم قالوا لا والله ما نخلي بينه وبين الناس لا هذا راضي ولا هذا راضي ا ح ت ا ر فيهم الوليد قال إ ذ ن أ ق و ل لكم ش ي ء قالوا قل قال أ ق ر ب شيء أ ن تقولوا ساحر أ ق ر ب شيء أ ن ه ساحر عند كلام يسحر فيه الناس يفرق بين الناس يفرق بين الرجل و ز و ج ة يفرق بين الرجل و أ ب ي ه و الرجل و قومه هذا أ ق ر ب شيء فانقلب بعد ما كان يحاول أ ن يهديهم و كان مقتنع سبحان الله كيف انتكس و أ خ ذ يسب النبي صلى الله عليه و سلم فنزلت فيه ا ل آ ي ا ت ذرني و من خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ويزيد كلا إ ن ه كان ل آ ي ا ت ن ا عنيدا س أ ر ف ق ه صعودا إ ن ه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر عبس وبصر ثم عبس و ب ص ر ثم أ د ب ر واستكبر فقال إ ن هذا إ ل ا سحر يؤثر إ ن هذا إ ل ا قول البشر س أ ص ل ي ه سقر هذا الذي عرف الحق وتبين له وصار واضح عنده حتى كاد يدعو قومه إ ل ي ه ثم ينتكس هذه ا ل ا ن ت ك ا س ة يستحق النار فهذا هذه ا ل آ ي ا ت بسبب هذه ا ل ح ا د ث ة لما رات قريش أ ن ه ما في ف ا ئ د ة لا حوار نفع ولا غير نفع ب د أ و ا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم ففي يوم من ا ل أ ي ا م كانوا جالسين قرب دار ا ل ن د و ة قرب ا ل ك ع ب ة النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في البيت يطوف في البيت بينما هو يطوف في البيت ب د أ ت قريش كل ما وصل عندهم جالسين كل ما وصل أ م ا م ه م يسبون ويشتمون ويعربون به والنبي صلى الله عليه وسلم ساكن صابر ثم كل ما وصل أ خ ذ و ا يسبون م ر ة ث ا ن ي ة كل ما وصل أ خ ذ و ا يسبون م ر ة ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر صبر أ و ل م ر ة يسب بهذه ا ل ص و ر ة سب شنيع وكان حليم صلى الله عليه وسلم ما استطاع أ ن يصبر فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إ ل ي ه م في ا ل م ر ة ا ل أ خ ي ر ة وسبوه سب شنيع التفت إ ل ي ه م غضبان شديد الغضب فقال يا معشر قريش شاهت الوجوه إ ن م ا جئتكم بالذبح تهديد شديد خ ا ف ت قريش خوف شديد وقاموا إ ل ي ه يتمسون به يا محمد سامحنا يا محمد أ ن ت الحليم يا محمد أ خ ط أ ن ا في حقك ب د ا ي ت س ا م ح ه م منه من خوفهم من هذه ا ل ك ل م ة التي جاءتهم النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وانصرف رجعت قريش إ ل ى مكانها جلسوا ي ش ولكننا ف و سووا ن احنا ايش ح م ن ر ف ي كيف م س و و ن ك ي تتسامحون منا كيف تقولون له هكذا المهم اصروا ثاني يوم ان يؤذونه في اليوم التالي اجتمعت فريش جالسين عند دار ا ل ن د و ة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطوف قاموا عليه وحاوطوه و ه ذ ا ي د ف ع ه من ج ه ه و ذ ا يطربه م ن ج هذا ة و ه ي ل م من ه ج ه أنت ت ه د د ن ج ب ا ل ذ ب ح و ن هذا ب الجهاد ويجب ان ل ب يكون هذا الجهاد ويجب ل ان ه يكون هذا الجهاد ر ي ع م ل ش ي ء و أ خ ذ ا ل ض ر ب ي ز د ا د ع ل ى ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ف ه ن ا ر أ ت ه ف ا ط م ة بنت ان ل ب ي صلى الله ع ل ي ه وسلم, وسلم, وسلم. أ ر ان د ي ن و ن هذا ا ت ا ع ف ف و ر ل ج ر ركبت ت ف ا ط م ة إ ل ى أ ب ي بكر الصديق أ خ ب ر ت ه بالخبر فجاء يركب ودخل بينهم ويضرب فيهم ي ب ع د ه م عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أ خ ر ج النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهو يبكي و ي ق و ل ل اتقتلون رجلا أ ن يقول ربي الله تقتلون بس عشان يقول الله ربي ف أ ن ق ذ ه من بينهم فهذا من ا ل أ ذ ى الذي تعرض إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم زاد ا ل أ ذ ى على عليه النبي صلى الله و س ل م و ب د أ و ا ي ت ج ر ؤ و ن عليه في يوم من ا ل أ ي ا م ا لم ن يرد عليه وسلم ما يرد عليهم اكثر من هذا و كان حليما خلوقا ما يرد على السب فزادت ففي يوم من ا ل أ ي ا م جالسين عند ا ل ك ع ب ة النبي صلى الله عليه و سلم يطوف جالس أ ب و جهل بينهم ف أ خ ذ أ ب و جهل يسب النبي صلى الله عليه و سلم سب ما سب فيهم ن قبل و النبي صلى الله عليه و سلم وجهه يتغير وجهه يتغير ما هو قادر يعمل شيء ا م ر أ ة تشهد المنظر ما ا س ط ا ع ت تصبر خرجت من م ك ة و إ ذ ح م ز ة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاي من ر ح ل ة صيد وكان يحب الصيد وكان يصطاد يعني الحيوانات وكان يصطاد ا ل أ س و د هكذا من قوته رضي الله عنه وكان على الكفر حتى ذلك الوقت ف أ و ل ما دخل م ك ة رات هذه ا ل م ر أ ة قالت له لو ه ر أ ي ت ما فعل أ ب ا الحكم بابن أ خ ي ك قال ما فعل فاخبرته كيف سب وشنع فيه قال ما رد عليه احد قالت لا والله ما رد عليه احد فهنا غضب ح م ز ة غضبا شديدا فانطلق فورا نحو دار ا ل ن د و ة وفورا ذهب الى تجمع قريش جالس ابو الحكم فيما بينهم عمرو بن هشام فشجه ضربه ضربه فشج ر أ س ه صب الدم من ر أ س ه قال أ ت س ب محمدا و أ ن ا على دينه خذها و أ ن ا ابن ا ل أ ك ر م ي ن ضربه من يرد علي منكم قاموا بردون ي عليه بني مخزوم عصبه أ ب و جهل قاموا بسير ي قتال ا ل آ ن ف أ م ر ه م أ ب و جهل قال ت ر ك و ه أ ن ا الغلطان فقد سببت ابن أ خ ي ه سبا شنيعا أ ن ا اللي غلط اتركوه فهنا انتقم ح م ز ة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال ك ل م ة يقول ما أ د ر ي كيف قلتها اطلعت من انساني ما أ ق ص د ه ا اتسبه و أ ن ا على دينه يقول أ ن ا ماني على دينه لكنها كل ما ط ل ع ت من انساني يقول فذهبت إ ل ى بيتي أ ت أ م ل في هذه ا ل ك ل م ة اللي قلتها يقول واحترت ح ي ر ة شديده يعني انا ماني على دين محمد لكن الناس ا ل آ ن قلت لهم اني على دين محمد فما أ د ر ي ايش ع م ل هل أ ب ق ى على دين محمد ولا ثاني يوم أ ر و ح و أ خ ب ر ه م اني ماني على دين محمد و أ ر ج ع في كلمتي وهذا عيب عند العرب ان الواحد يرجع في كلمته يقول فظللت مهموم طول الليل طول الليل و أ ن ا مهموم ما أ د ر ي ايش ع م ل ثم أ خ ذ ت أ د ع و ك ادعو الله عز وجل قلت اللهم إ ن كان خيرا فاجعل تصديقه في قلبي و إ ن كان غير ذلك فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا إ ذ ا حاق وخير خلني امن و إ ذ ا غير ذلك طلعني من هذه ا ل و ر ط ة يقول فوقع تصديقه في قلبي شاهدوا سبحان الله كل ما زلت من إ لسانه جرتها الى الايمان فذهب وشهد الشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا ثم أ س ل م رجل ليس من قريش ليس من م ك ة أ و ل واحد يسلم من خارج م ك ة حتى يقال أ ن ه خامس من أ س ل م في ب د ا ي ا ت امر ا ل إ س ل ا م هو أ ب و ذر رضي الله عنه أ ب و ذر ما كان من قريش ولا كان من م ك ة كان من ق ب ي ل ة غفار من قبيلة غفار وكانت غفار م ش ه و ر ة ب ا ل س ر ق ة ح ر ا م ي ة ق ب ي ل ة ح ر ا م ي ة قطاع طرق فكان هو من هذه ا ل ق ب ي ل ة وضاقت عليهم الحال ضاقت عليهم الحال وكان الرجل يبحث عن الحق أ ي ض ا كان أ ب و ذر وهو من هذه ا ل ق ب ي ل ة لكنه كان يبحث عن الحق فسمع أ ن هناك رجل يدعي ا ل ن ب و ة في م ك ة فخرج مع أ م ه ق ص ة ط و ي ل ة ومع اخيه المهم خرجوا الى م ك ة فخيموا خارج م ك ة وارسل اخاه انيس قال شوف لي الخبر كانت ف ر ي ش اصدرت اوامر ممنوع احد ممنوع احد يعطي او يتكلم م ع عن امر الدين مع اي واحد من خارج م ك ة اي واحد ياتي من خارج م ك ة ممنوع احد ي ح د ث ه بامر الاسلام فجاء انيس يبحث عن امر الاسلام فضربوه رجع ما ما في خبر قال لا ايش اخبارك قال لا لا ما قدرت اطالع اي خبر ما استطعت ان اعرف اي خبر قال لا ما ما شفيت غليلي انا اذهب بنفسي فدخل ابو ذر دخل ابو ذر يبحث عن امر الدين يبحث عن امر الاسلام لكن ما هو قادر ي س أ ل لان اي واحد ي س أ ل عن الاسلام وهو جاي من خارج مكه يضرب فما استطع ا ي س أ ل خائف ي س أ ل والمسلمين ممنوعين من ا ل د ع و ة الى الله عز وجل في داخل م ك ة فما عنده خبر فظل ينتظر جلس اول يوم ما في شيء وما عنده فلوس م ا عنده اكل فكان يشرب من زمزم وكانت زمزم تشبعه كانت زمزم تشبعه اليوم الثاني ايضا ما خبر اليوم الثالث ايضا ما في شيء ولا قادر ي س أ ل خائف ثلاثه ي ا م بلياليها ما هو ما ي أ ك ل ولا يشرب الا من زمزم ومع ذلك شبعان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زمزم هي طعم طعيم وشفاء سقيم فيها شفاء لمن يدعو الله سبحانه وتعالى ب ا ل ش ف ا ء وهي طعام كافي فيها طعام كافي طعام لمن يشربها في اليوم الثالث هو الان خائف ي س أ ل يضربونه يطيلونه فالذي جاي من اجله ما يتحقق وقاعد ينتظر أ ي خبر عن ا ل إ س ل ا م م ا ف ي شيء هكذا التكتيم ا ل إ ع ل ا م ي الذي حدث على د ع و ة الله عز وجل في اليوم الثالث بالليل يقول الله سبحانه وتعالى ضرب النعاس على م ك ة يقول كل م ك ة نائمين ما في أ ح د صاحي عند ا ل ك ع ب ة إ ل ا أ ن ا ما احد عند بيت الله الحرام غيري العاد البيت دائما في ناس حواليه ي ق و ل في تلك ا ل ل ي ل ة ما في و ل ا واحد إ ل ا أ ن ا فبينما هو كذلك إ ذ جاءت ا م ر أ ت ا ن جاريتان داخلين عند ا ل ك ع ب ة فيريدون يتعبدون عند إ س ا ف ونائله قال ه ذ و ل ا جواري خليني أ س أ ل ه م ه ذ و ل ا ما يخبرون عني ف خ ل ن ي أ س أ ل ه م عن أ م ر الدين فجاه م قاعد عندهم قال لهم اتعرفون من أ م ر محمد شيئا اتعرفون من أ م ر هذا الدين الجديد شيئا قالوا ما لك ولهذا الدين الجديد أ ت ت ر ك إ س ا ف و ن ا ئ ل ة لغيرهما تترك ع ب ا د ة إ س ا ف و ن ا ئ ل ة تروح تعبد غيرهم قال وهل ك ا ن إ ل ا زانيين ذكرنا قصتهم إ س ا ف و ن ا ئ ل ة رجل و ا م ر أ ة ز ن ي ا عند ا ل ك ع ب ة فبسخهم الله حجرين سواهم ح ج ا ر ة فعبدتهم قريش لا تعبدون زانيين جاريتين لما سمعوا هذا يسب ا ل ا ل ه ة ق ا م و ا يصرخون و ي ق و ل و ن خرجوا من ا ل ك ع ب ة يريدون ينادون حد عشان ينتقل من هذا الذي يسب ا ل ا ل ه ة هم خارجين ولا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر جايين شعفواهم يصرخون وفزعانين قالوا ما لكما قالت رجل عند ا ل ك ع ب ة يسب ا ل ا ل ه ة قال اين هذا النبي س ب الالهه هذا احسن واحد فورا ف راحوا اليه والا هو ابو ذر من, من انت قال انا محمد ق ه ل ا ل ا جاي عشانك فاخذ ي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ف ب د أ ي س أ ل عن امر الدين وعن الاسلام فاسلم ابو ذر رضي الله عنه ثم انه قال يا رسول الله اريد اصاحبك تعلمني الاسلام قال يؤذونك أ ي واحد من بره مكه ة م يجلس م ع ي يؤذونك قال له الحل أ ر ي د أ ت ع ل م فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حرص هذا الشاب على الدين وعلى ا ل إ ي م ا ن وعلى تعلم أ م ر ا ل إ س ل ا م قال لا انا أ د ل ك على شيء غدا أ ن ا أ ك و ن في البيت إ ذ ا ش ف ن ي خارج اتبعني من بعيد من بعيد مش ورائي س أ د خ ل دار الارقم أ ر ق ل أ وكانوا يجتمعون فيها بالسر يتعلمون أ م ر ا ل إ س ل ا م م ا احد يعرف عنه يقول إ ذ ا شفت داخل في هذا البيت بعد ف ت ر ة ادخل وتتعلم أ م ر ا ل إ س ل ا م فظل أ ب و ذر على هذا الحال خمسه عشر يوم و امر ا ل إ س ل ا م كان بسيط م ا ف ي شيء كثير قليل من, العقائد قليل من الاخلاق ع ق ئ د هذا هو أ م ر ا ل إ س ل ا م ما هو أ م ر بسيط جدا م ا ف ي ص ل ا ة وصيام وزكاه ما, ما زالت ا ل أ م و ر بعدها ما ف ر غ ت فكان يتعلم أ م ر ا ل إ س ل ا م في دار ا ل أ ر ق م وظل في م ك ة خمسه عشر يوم ي أ ك ل ويشرب من زمزم ولم ي ج و ا بعد الخمسه عشر يوم ا س ت أ ذ ن من النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل آ ن اذهب ادعو قومي وفعلا ذهب يدعو قومه ظل يدعو قومه خمسه عشر س ن ة جاء بعد ه ج ر ة الى ا ل م د ي ن ة ومعه نصف غفار نصف ق ب ي ل ة غفار اسلمت على يد ابي ذر رضي الله عنه تعلم امر ا ل د ع و ة وفورا انطلق بها وهذا ش أ ن المؤمن لما يتحمس إ ل ى أ م ر الدين و أ م ر ا ل إ س ل ا م النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إ ل ى الله عز وجل في يوم من ا ل أ ي ا م اجتمعت س ا د ة قريش قالوا دعونا نناقش محمد م ر ة أ خ ر ى فدعوه للنقاش والحوار ف أ ج ا ب ه م النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أ ن ت تدعي أ ن ك رسول ما جئتنا ب م ع ج ز ة كل ا ل أ ن ب ي ا ء اللي قبلك جابوا لنا مع معجزات قال أ ت ي ت ك م بكلام الله قالوا لا تريدنا نؤمن بك فجر لنا من ا ل أ ر ض ينبوعا احنا بلادنا ما فيها مياه خل الينابيع تنبع من أ ر ض ا ل ج ز ي ر ة وتخرج فيها الحدائق وتخرج فيها النباتات الله يغنيها على ا ل أ ق ل نرى شيء فقال هذا إ ل ى الله إن ش ان ء أرسلها إليكم شاء م ارسل أ هذا قال يا محمد م ا يسير طيب إ ذ ا تريدنا نؤمن ابعث آ ب ا ئ ن ا و أ ج د ا د ن ا من الموت خلينا نراه إ ذ ا ر أ ي ن ا آ ب ا ئ ن ا و أ ج د ا د ن ا بعثتهم من الموت نؤمن بك واجعل فيمن تبعث قصي بن كلاب فهو سيدنا جد ا ل أ ك ب ر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله هو الذي يبعث الموت أ ن ا ما أ ب ع ث الموت قال ما أ ج ب ت ن ا إ ل ى شيء طيب تقول تاتيك ا ل م ل ا ئ ك ة خلينا نرى ش و ف الملائكة خلينا ن ا ل م ل ا ئ ك ة حتى نصدقك أ ن ت تقول تاتين ا ل م ل ا ئ ك ة بالوحي لم نر ملاك فدعنا نرى ا ل م ل ا ئ ك ة قال ما تستطيع قالوا نستطيع قال هذا إ ل ى الله إ ن شاء أ ر س ل الله ان شاء م الله قال ما اجبتنا إ ل ى شيء طيب أ ن ت ا ل آ ن تدعونا إ ل ى أ ن نتبعك و أ ن ت فقير لو أ ن ت غني تستاهل نتبعك فاجعل الله يرسل لك جنان وقصور و أ م و ا ل حتى تكون غ ن ي فتستحق أ ن تتبع قال أ م ر الله عز وجل ليس بالغنى ما هو, ما هو المال هو التقوى ل ل ي يفرق هو ا وهو الوحي فرفضه فقالوا طيب أ ن ت تهددنا حقق التهديد هذا أ ر س ل السماء علينا كسفا خل ي السماء تنزل علينا قطعا قطعا كسفا قطعا أ س ق ط السماء علينا خلينا نشوف تهديدك لنا قال هذا إ ل ى الله فهنا قالوا والله إ ن ك لكذاب ما سطعت أ ت ي بشيء و إ ن م ا يعلمك رجل في ا ل م د ي ن ة في ا ل ي م ا م ة يعلمك رجل في ا ل ي م ا م ة يقال له الرحمن كانوا يعتبرون ك ل م ة الرحمن ليست من أ س م ا ء الله و إ ذ ا قيل لهم س ج د و ا الرحمن قالوا و م ن الرحمن أ ن ا اسجد لما ت أ م ر ن ا ما ي ف ا ن و ا يؤمنون أ ن الرحمن من أ س م ا ء الله فيقول الرحمن هذا رجل في ا ل ي م ا م ة م د ي ن ة ا ل ي م ا م ة في وسط ا ل ج ز ي ر ة هو الذي يعلم محمد هذا الكلام ولذلك يدعون الى إ عبادته ثم وقف عبد الله ا بن أ ب ي أ م ي ة ا بن ا ل م غ ي ر ة وكان من ساداتهم فقال يا محمد والله ما جئتنا بشيء كل اللي طلبنا منك عجزت ع ن ه و أ ن ا لا اؤمن بك حتى أ ر ا ك تطير في الهواء إ ذ ا ش ف ت ك تطير في الهواء عندها وما يكفيني انك تطير في الهواء لازم توصل للسماء ثم ت أ ت ي ن ي بكتاب من السماء تصعد ج ي لي ب ت أ م ا م ي إ ل ى السماء و ت أ ت ي بكتاب من السماء تنزل لي و أ ل م س ه ب إ ي د ي وحتى لو سويت هذا أ ع ت ق د انك ساحر النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه فقالوا والله ما نؤمن بك حتى نرى الله ونرى ا ل م ل ا ئ ك ة كلهم ت أ ت ي ه م عندها نؤمن غير هذا ما نؤمن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا الكلام سكت عنه فنزلت ا ل آ ي ا ت وهذا شوفوا لما ندرس ا ل س ي ر ة كيف نفهم ا ل ق ر آ ن نزلت ا ل آ ي ا ت قول الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك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 ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا ن ق ر أ ه قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا رسولا لماذا لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ا ل أ ن ب ي ا ء الذين من قبل ما جاءوا بالمعجزات موسى عليه السلام ما أ ر ا ه م المعجزات باعينهم تسع آ ي ا ت إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل كل م ع ج ز ة وما ن أ ت ي ه م ب آ ي ة إ ل ا هي أ ك ب ر من أ خ ت ه ا هل امنوا آمن. اذن ط ل ب ه من المعجزات ليس ل أ ج ل ا ل إ ي م ا ن و إ ن م ا جدل عيسى عليه السلام ما جاء بالمعجزات ما آمنوا فالله سبحانه ت ع ا ل ى ذكر لماذا لم يرسل لهم المعجزات قال الله عز وجل في تعليقه على ما حدث في هذا الحوار وما منعنا أ ن نرسل ب ا ل آ ي ا ت ما في شيء يمنع الله سبحانه وتعالى أ ن يرسل هذه المعجزات إ ل ا ماذا قال الله عز وجل وما منعنا أ ن نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا أ ن كذب بها ا ل أ و ل و ن واتينا ثمود ا ل ن ا ق ة م ب ص ر ة خرجت د ا ب ن ا ق ة بعير يخرج من ا ل أ ر ض يتنشق ا ل أ ر ض ويطلع بعير راو بعينهم وما ع م ل و ا واتينا ثمود ا ل ن ا ق ة م ب ص ر ة فظلموا بها وما ن ر س ل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا ت خ و ي ف ا لما حدث هذا الحوار و هذا النقاش جابر ء ج ي ل علي ه السلام جابر ء ج ي ل علي ه السلام إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن شئت الله سبحانه و ت ع ا ل ى أ ر س ل ن يقول إليك ي لك إ ن شئت أ ن تستني أ ب ه م تصبرت ن ت ظ ر علي ه م و إ ن شئت أ ن تؤتيهم الذي س أ ل و ا كل اللي طلبوه يتحقق كل شيء نعطيهم ف إ ن كذبوا إ ذ ا جاءتهم ا ل آ ي ا ت وكذبوا بعد ذلك هلكوا جميعا اختار يا تصبر عليهم يا تعطيهم كل ما طلبوا لكن إ ذ ا أ ع ط ي ن ا ه م كل ما طلبوا وكذبوا تهلك م ك ة تدمر م ك ة كما دمرت ا ل أ م م من قبلها ماذا تختار يا رسول الله فقال بل أ س ت أ ن ي بهم لعل الله يخرج من أ ص ل ا ب ه م من يؤمن بالله كان يستطيع أ ن ي أ ت ي ه م ب ا ل آ ي ا ت لكن كانت ا ل ن ه ا ي ة لو جاءت ا ل آ ي ا ت كانت ا ل ن ه ا ي ة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أ ر ا د أ ن يفصل معهم قال هؤلاء يمكن ما فيهم ف ا ئ د ة لكن أ و ل ا د ه م يؤمنون فصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ي ت قريش ان ما ف ي ف ا ئ د ة الحوار ما أ د ى إ ل ى ن ت ي ج ة قالوا ماذا نفعل جاءوا ب ح ي ل ة أ خ ر ى قالوا استدعوا النضر بن الحارث النضر بن الحارث من قريش لكنه كان يعيش في الطائف وكان رجل رحاله يسافر كثيرا ينتقل من بلد الى بلد فتعلم من البلاد الاخرى تعلم ش ي ا ء كثيره وسمع احوالهم وقصصهم واساطيرهم وخرافاتهم وتاريخهم فتعلم الكثير فقالوا ائتوا بالنضر بن الحارث فجاء النضر بن الحارث قالوا لك كل ما جلس محمد في مكان اجلس اذا ب د أ يتحدث انت قل سؤالتك قل القصص اللي عندك قل الاساطير اللي عندك ففعلا جاءوا بنظر ا ل ا بن الحارث وفعلا في ا ل ب د ا ي ة نجحت ا ل ح ي ل ة اول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس النظر ا بن الحارث يقول القصص فتجتمع عليه الناس قصص عجائب اساطير خرافات فالناس تنبسط تسمع لك ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انتهى من المجلس يقول بما محمد خير مني هو يحدث باساطير و أ ن ا أ ح د ث ب أ س ا ط ي ر كلها خرافات بالخرافات هو عنده خرافات و أ ن ا عندي خرافات ظل ا ل أ م ر أ ي ا م بعدين الناس ملت من أ س ا ط ي ر ا ل ن ظ ر م ن الحارث وين كلامه وين ا ل ق ر آ ن ف أ خ ذ و ا يتركونه ويذهبون إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على السماء صلى الله عليه وسلم. لكن في ا ل ن ظ ر بن الحارث نزلت ا ل آ ي ا ت وقالوا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن كل ا ل آ ي ا ت التي تذكر فيها ا ل أ س ا ط ي ر هي فيها رد على ا ل ن ظ ر م ن الحارث ان هذا الكلام ليست أساطير الأولين ليس ت أ س اساطير ط ي الأولين ي ر ل أ س ا ل أ و ل ي ن بل هو تنزيل من الرحمن الرحيم زاد ا ل أ م ر هنا أ ب و جهل ما استطاع يصبر خلاص وصل معه ا ل أ م ر إ ل ى نهايته فاجتمع مع س ا د ة قريش قالهم ا ل أ م ر ما عاد يحتمل كل شيء جربنا ما في كذبه ف ا ل آ ن أ ن ا أ خ ي ر ك م ب أ م ر قالوا ما هو قال دعوني أقتل أ محمد ن اقتل أ محمد انتهت ما نستطيع نصبر أ ك ث ر من هذا ف إ ن شئتم أ ن تمنعوني إ ذ ا قتلته تدافعون عني فلكم ذلك و إ ن شئتم أ ن تتركوني ويقتلني بني عبد المطلب فلكم ذلك حتى لو يقتلوني ما عندي مانع فرعون هذه ا ل أ م ة فاتفقوا قالوا اذهب واقتله ونحن ندافع عنك واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي يوم ا ل م ؤ ا م ر ة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته صلى الله عليه وسلم أ ن ه إ ذ ا صلى وسجد يسجد س ج و د ط و ي ل جدا فقالوا ننتظر لما يسجد يقوم أ ب و جهل ي أ خ ذ حجر ويضرب ر أ س ه بالحجر ي ق خ ل ه ولن ت ه ي وتخلص هذه ا ل م ش ك ل ة الا ل نحن ا فيها واتفقوا على ذلك فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم قام ابو جهل لعنه الله بحجر عظيم يقولون ما هو قادر ي ش ي ل ه من ثقله فاخذ يمشي به يتهادى به حتى يضرب به راس أ س ل صلى الله عليه ن ب ي و ل لما م من اقترب النبي صلى الله عليه وسلم, لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر ب د أ يجري خ ا ي فتعجب ف الناس الصاير ا تشجع ت و تريد تقتلك ي ا ي اللي خلاك تقتله ه ر ب ا م ع ت ي قريش اما ل رايتم قالوا رأينا؟ قال ما واش ر أ ي ن ا قال ما ا ل ل شفتم ي ش ف ت ه قالوا ما ذ ا رايت أ ي ت ق ل ر أ فحلا الفحل هو ذكر الابل الضخم جدا ك أ ع ظ م ما ر أ ي ت و د كشر عن ع ن ي ا ب ه وهجم عليه قالوا خ ر ا ف ت م ما شفنا شيء قال كاد يذبحني ما شفتوه قالوا والله ما شفنا فكانت هذه ا ل م ع ج ز ة سبب في انقاذ النبي صلى الله عليه وسلم من م ح ا و ل ة الاغتيال لما ي أ س ت قريش من ذلك قالوا اذن احنا احسن شيء نصرف عنه الناس ا ل آ ن منعوا اللي برا م ك ة يسمعون قالوا خلونا نمنع حتى اللي من داخل م ك ة و ا ل ل ي أ س ل م و ا بدينه نعذبهم العبيد كل واحد يعذب عبده و ا ل أ ح ر ا ر كل قوم يعذبون اللي من قومهم عشان ما يحدث خلاف بين, بين أ ه ل قريش كل واحد يتولى اهله وفعلا ب د أ التعذيب على المسلمين تعذيب شديد فمن الذين عذبوا بلال رضي الله عنه وكان الذي يتولى تعذيب سيده أ م ي بن خلف كان ي أ خ ذ ه إ ل ى خارج م ك ة في الصحراء في ا ل أ ر ض ا ل م ش م س ة ا ل ح ا ر ة جدا فيضعه بدون ملابس ه ينزع عنه قميصه ويضع على ا ل أ ر ض ويضع عليه الحجر العظيم يحمله ع د ة رجال يشيلون حجر ويضعون على صدره ويخلون في هذه الحال وهو لا يزيد على أ ن يقول أ ح د أ ح د أ ح د أحد, أحد, أحد, أحد س و ء ا ل بلال رضي الله عنه ايش سر قولك احد احد لماذا اخترت هذه ا ل ك ل م ة قال كنت اقول كلمات م خ ت ل ف ة فما وجدت ك ل م ة تزعلهم و تغيظهم مثل ه ا ل ك ل م ة فكنت احب اغيظهم فكان هذا سر اختياره لهذه ا ل ك ل م ة يغيظ الكفار بها رضي الله عنه من الذين عذبوا كذلك ج ا ر ي ة بني مؤمل بني مؤمل كان عندهم ج ا ر ي ة اسلمت فكان اللي ي أ ت ي يتبرع عشان يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه متطوع يعذبها ما هي ما هو سيدها ولا هي من قومه بس متطوع ف ي أ ت ي متفرغ يقعد يعذب فيها يعذبها وهي ص ا ب ر ة رضي الله عنها الى ان يمل فاذا مل ي أ ت ي ه ا يقول ه انا اعتذر اليك والله ما تركتك الا مللا ولا ودي ع ذ ب ك شوف ه ا فيتركها وياتيها ثاني يوم يعذبها وكان من اشد الناس على المسلمين كان قاسيا جدا كان اقسى الناس على المسلمين ابو جهل وعمر بن الخطاب من الذين كانوا يعذبوا كذلك سميه و ياسر و عمار و كان الذي يتولى تعذيبهم ابو جهل فاشتد ب عليهم بالعذاب عذاب شديد ما مر على احد مثله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول صبرا ال ياسر ما في علاج ما بيدي شيء صبرا ال ياسر فان موعدكم ا ا ل ج ن ة وما زالوا بهذا الحال هذا العذاب الى ان يوم من الايام اشتد عليهم ابو جهل بالعذاب وسب النبي صلى الله عليه وسلم فردت عليه س م ي ة وشهدت الشهادتين أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله فضربها برمح فقتلها فكانت أ و ل شهيد ة في ا ل إ س ل ا م رضي الله عنها ثم اشتد على زوجها ياسر ف أ ص ر وكان عجوزا ف أ ص ر على دينه فقتله أ ب و جهل ايضا فاشتد على عمار بالعذاب اشتد بالعذاب على عمار عذاب شديد بعدما قتل أ م ه و أ ب ي ه و ا ل آ ن عليه العذاب يقول فاشتد عليه بالعذاب حتى وصل إ ل ى د ر ج ة ما تحتمل قال والله ما أ ت ر ك ك حتى تسب محمدا فظل به بالعذاب إ ل ى أ ن سب النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر أ ب و جهل قال والله ما أ ت ر ك ك حتى كان في خنفساء جعل ح ش ر ة م ا ش ي ة قالت حتى تقول هذا الجعل إ ل ه ي هذا ربي وظل يعذب حتى قال هذا ا ل ج و ل ربي ش د ة العذاب اللي وصل به ف ت ر ك ه فذهب رضي الله عنه في منتهى الحزن كيف فعل هذا كيف لم يصبر وجاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والله ما تركوني قتلوا امي وقتلوا ابي وما تركوني حتى سببتك وحتى قلت أ ن الجعر ربي فقال يا عمار إ ن عادوا فعد إ ذ ا عذبوك م ر ة ث ا ن ي ة سبني ونزلت فيه ا ل آ ي ا ت قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن كفر أكره بالله بعد وقلبه إلا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فعمار و أ م ث ا ل ممن أ ك ر ه معفيين هؤلاء استكرهين على الكفر لكن قلوبهم م ط م ئ ن ة ب ا ل إ ي م ا ن ومن أ ش د من عذب ز ن ي ر ة رضي الله عنها عذبوها حتى فقدت بصرها عميت فقالوا أ ع م ت ه ا اللات و ا ل ع ز ة ل أ ن ه ا كفرت باللات و ا ل ع ز ة أ ص ا ب ه ا العمى فرد الله لها البصر رجع إ ل ي ه ا بصرها و أ خ ذ الكفار فهذا من المعجزات التي حدثت لهم من الذين عذبوا كذلك ا م ر أ ة يقال لها ا ل ن ه د ي ة ومعها ابنتها أ س ل م ت ا وكانتا مستضعفتين فعذبتا عذابا شديدا فجاء أ ب و ذ ك ر الصديق رضي الله عنه فوجدهم على هذا العذاب قال لسيدتهم لم تعذبينهم قال والله ما أ ف س د ه م إ ل ا أ ن ت والله ما أ ت ر ك ه م أ ب د ا ما أ ت ر ك ه م أ ب د ا فعندها قال لا تحلفيه قال إ ذ ن أ ن ت تعتقهم فاشتراهم أ ب و بكر و أ ط ل ق ه م وبدا هذه ا ل س ن ة فذهب أ ب و بكر الصديق واشترى بلال استبدله بعبد عنده و أ ط ل ق ه ولذلك يقولون عن أ ب ي بكر أ ب و بكر سيدنا و أ ط ل ق سيدنا أ ع ت ق سيدنا بلال رضي الله عنه ظل أ ب و بكر رضي الله عنه يعتق كلما وجد واحد مستضعف هكذا يعتقه ا م ر أ ة م س ت ض ع ف ة يشتريها ويعتق ه ا حتى اعتق س ب ع ة او ث م ا ن ي ة فجاءه أ ب و ه أ ب و قحافه قال يا أ ب ي أ ن ت مدام على هذا الدين و د ر ي د تعتق ما دام تريد أ ن تعتق ف أ ع ت ق ا ل أ ق و ي ا ء لا تعتق الضعفاء لما تعتق واحد قوي س ا ع د ك الضعيف هذا تعتقده ا ش ي ف ي د ك فيه ما يفيدك ف إ ذ ا أ ن ت مصر على أ ن تعتق اعتق ا ل أ ق و ي ا ء فقال يا أ ب ي ما أ ع ت ق ه م عشان يساعدوني إ ن م ا أ ع ت ق ه م لوجه الله أ ع ت ق ه م لوجه الله ما أعتقهم عشان ا ع ي س د ونزلت ي و ن فيه رضي الله عنه ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة أ ن ه يبتغي وجه الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ختم له قال ولسوف يرضى هذه ا ل آ ي ا ت نزلت في أ ب و ك الصديق ولسوف يرضى مقابل هذا الاعتاق الذي هو فقط في سبيل الله ما يريد من وراهم م ص ل ح ة يعتقهم في سبيل الله أ ش د من عذب على ا ل إ ط ل ا ق كان خباب بن ا ل أ ر ت رضي الله عنه أشد واحده العذاب في زمن خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ك ا ن جالسين في المجلس فخباب جالس ف س أ ل ه عمر رضي الله عنه قال يا خباب ما أ ش د ما ر أ ي ت من العذاب قال والله يا أ م ي ر المؤمنين ما مر علي عذاب كمثل هذا وكشف عن ظهره كشف عن ظهره و إ ذ ا ظهر فيه حفر من أعلى ظ ر م حفر و من أ ع ل ى ظهره إ ل ى أ س ف ل ظهره حفر سوداء م ح ر و ق ة فتعجب عمر ظهر محفر محروق من فضله تحت قال والله ما ر أ ي ت ك اليوم عجبا كيف فعلوا بك ذلك قال و الله يا أ م ي ر المؤمنين لقد أ ش ع ل و ا على ا ل ح ج ا ر ة النار جاو ب ا نار و حطوا عليها ح ج ا ر ة حتى ح م ر ت ا ل ح ج ا ر ة الحجر صار أ ح م ر من ش د ة النار ثم وضعوا هذه ا ل ح ج ا ر ة على ا ل أ ر ض ثم نزعوا ملابسي وجروني من رجلي على هذه ا ل ح ج ا ر ة فتركت ما ترى خباب لما فعلوا به ذلك رضي الله عنه ذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في منتهى ا ل أ ل م منتهى العذاب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم م ت و س د تحت أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة فجلس إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول يا رسول الله آ ذ ت ن ا قريش آ ذ و ن ا أ ك ث ر من ا ل أ ذ ى ايش وارى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا به و ش و ف سووا ف ي ن اذتنا قريش أ ل ا تدعو لنا أ ل ا تستنصر لنا ماذا يريد يريد استعجال النصر فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال يا خباب إ ن ه كان في الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له ح ف ر ة في ا ل أ ر ض فيوضع فيها فيوضع منشار الحديد على مفرق ر أ س ه فينشر نصفين ويؤتى بالرجل فيمشط ب أ م ش ا ط الحديد ما بين لحمه وعصبه فما يرده ذلك عن دينه يا خباب والله ليتمن الله هذا ا ل أ م ر حتى يسير الراكب من صنعاء إ ل ى حضر موت لا يخشى إ ل ا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون النصر جائد لكن لا بد من الاذى ولا بد من الابتلاء لا بد من الصبر لا بد أ ن يتبين المجاهد من المنافق لا ي بد ان يتبين الصابر من غير الصابر ولا يحدث هذا الا ب ا ل إ ب ت ل ا ء لما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك و ب د أ الناس يعذبون الزبير بن العوام ب د أ يعذب سعد بن أ ب ي وقاص ب د أ يعذب عثمان بن عفان أ ب و بكر الصديق قوم بدا يعذبونه ويؤذونه كل الناس ب د أ يعذبون أ ه ل ه م واشتد ا ل أ م ر على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ا ل أ ح و ا ل بدات تشتد و ا ل ص ح ا ب ة في أ ذ ى شديد هنا جمع ا ل ص ح ا ب ة وقال من أ ر ا د منكم أ ن يخرج إ ل ى ا ل ح ب ش ة ف إ ن فيها ملكا م لا ك يظلم عنده أ ح د ملك لا يظلم عنده أ ح د فعنده عندها أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة أ و ل من هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه رقيه بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوجته كانت كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول من هاجر في الحديث في صحيح مسلم وغيره اول من هاجر الى الله بعد لوط عثمان بن عفان من زمن لوط لوط خرج من قومه مهاجرا من بعد لوط ما في احد هاجر الى ان هاجر عثمان رضي الله عنه وهاجر ابو ح ذ ي ف ة والزبير ومصعب بن عمار ومصعب بن عمر ي وابو س ل م ة وام س ل م ة وعثمان بن مضعون اثني عشر واحد من ا ل ص ح ا ب ة هاجر وهاجر ابو بكر الصديق رضي الله عنه لكنه في الطريق وهو مهاجر بعد م س ي ر ة يومين في طريقه خرج وصل على ق ب ي ل ة الاحابيش ق ب ي ل ة ليست ع ر ب ي ة اصلهم من الاحباش هؤلاء الذين كانوا عبيد وتحرروا و ا ل ل ي جاءوا من ا ل ح ب ش ة تجمعوا في مكان وسولهم ق ر ي ة وسموا بالاحابيش ق ب ي ل ة الاحابيش ي ر أ س ه م واحد اسمه ابو بن ا ل د غ ن ة فابن الدغنه ة ذ ا سيد الاحابيش لما شاف ابو بكر جاي قال له وين رايح قال له رايح ا ل ح ب ش ة لما فقال القصه قال رجل أ ن ت من س ا د ة قومك كيف يفعلون بك ذلك و أ ن ت تصل الرحم وتطعم المسكين وتعين المنكوب كيف يفعلون بك ذلك قال والله هذا الذي حدث قال ارجع معي أ ن ت في جواري فرجع معه وصل ابن ا ل د غ ن ة مع أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه إ ل ى م ك ة عند ا ل ك ع ب ة فصرخ في أ ه ل م ك ة في قريش قال أ ب و بكر في جواري اللي يمسه ت ه ج م عليه ق ب ي ل ة الاحابيش كلها فصار في ح م ا ي ة ابن ا ل د غ ن ة فابو بكر الصديق تحت هذه الحماية طمان ي ي ل م س ه ثاني يوم راح عند ا ل ك ع ب ة مسك المصحب ب د أ ي ق ر أ صوت عالي ناس قريش ما صبرت وما هم قادرين يلمسونه في ح م ا ي ة الاحابيش م ا هم عارفين ايش يعمل وراحوا لابن ا ل د غ ن ة قال يا رجل انت اجرت هذا وصبرنا لكن هذا يجلس عند ا ل ك ع ب ة ويسب آ ل ه ت ن ا ما نصبر فابن ا ل د غ ن ة كان على الكفر أ ي ض ا فذهب إ ل ى ب ك ر قال يا بكر أ ن ا أ ج ر ت ك أ ح م ي ك ما تروح تسبهم وتسب آ ل ه ت ه م قال هذا ديني أ ن ا ما افعل ش ي ء أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن قال لا في حمايتي بس ما ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن قال إ ذ ا ما أ ر ي د جوارك اقعد بدون ح م ا ي ة لكن أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن فرد عليه جواره ورجع سيد ا ل أ ح ا ب ي ش و بقى ابو بكر في م ك ة و كان هذا سر عدم ه ج ر ة ابو بكر الصديق و لا كان ناوي يهاجر لكن رجع بهذا السبب